د پاک نه بی فرمان دی خلقو ف اومد دسی وخت راوند خلقو د پاک اومد خلقو ف اومد داسی وختهان د الخ ومد برو علىفرق شي زاما اومد غرو فرق شي زاما هل يو بري چې بلاند د خلکو ف اومد داسي وختهوان د خلغ دپ دا نهبي داسي فرمان د pa ummat da si waqt rawand khulgo din ya wa dala jannat bazi din ya wa dala jannat bazi nur da shaitan khulgo pa ummat da si waqt rawand khulgo da paq nabi da si farmand khulgo pa ummat da Fa umma dhasi wa khtray wa dikhalku, guray pa jabadi du ka chinashay, guray pa jabadi du ka chinashay, nadrasi dalay da tauran dikhalku, fa umma dhasi wa khtray wa da pak nabi dhasi fa madikhalku, fa umma wa khtray فأمت داسي واخترا واندخلقه دا جي يديش دا تبلغ بناما دا جي يديش دا تبلغ بناما دا غامح نتباس دا ايمان دخلقه داسي واخترا واندخلقه فامداسي داسي اند خلقوا فامداسي واختاروا اند خلقوا عمر يوديهو بن عقيدا عمر يوديهو بن عقيدا نور عقائد دا نبي داسي فرمان خلقوا په اومد داسی وقتون د خلبو په اومد داسی وقتون د خلو د پاک نهبيدسی فرمانې خلو په اومد داسی وقتون د